هل تعلم له سمياً؟ ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حياً؟ أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئاً؟ فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثياً؟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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنَ نَدِيًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئَاءَ قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا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 أأَفرأيت الذي كَفرََ بِآياتن وَقَالَ لَتََنَّماَا لَو وَلَدَا الطلَ الْ الغَيبَ مِ التخَدَع عِندَ الرَّحْمن أَحْد كَل سَنَكُبُ ماَا يقول وَونَمُدُّ هُ من العذاابِ مَددا وَنَرتُهُ ماَا يقول وَويأتنا فرْد وَاتخَذُ مِدونُون الله آالهَةً لكُ لَ إذا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 تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخل ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آتوا آل واعملِل الصَّالِحاتِ سَجعلُ لَم الرَّحمَُد فَإِماَا يَسَّرنهُ بِِسانكَ للتُبَششررَ بهِهِ الْ المَُّقينَ وَتُذِرَ بهِهِ قوَوْمَ الداء وَوكَمْ أهلَناَا قبلَلَهمم مِنْ قَررنٍ هل تُحِسُّ منِنهُم مِ من أحدد أَوْ تَسْنَعُ لَهمم رِكْزاء